داري الارض رب العالمين بحثي قارون يكده وقت قومي وي نصيحت كريوي گوي قومي خو و و او قارون سر او او زد او, أو, أو, أو, أو مازن او, يحق أو وحتی چو اداره ناف کامی آخه داره خود جوان کری و جوانی آخه اینو اداره و خود سرخالکی مازن کری پشته این ربعمیست فخسف نبیه فخسف ما قارون بر نخال ناف عریده خسف يعني برنخاره به بهی و بدارهی او خانی وی و مالی وی و ملکی وی همهو کلیکن ربعمینه همهو ناف عریده بر نخاره و عذاب دار بو چونکی کی برلالی همبو موازن کرن لالهبو طغیان و زدراوین لالهبو فساد و خراب نافعید بلاوات که و بسنعت اربع عالمینیا نبز وقارونی به هر کسی که به کی قارونی بکد و سر سنت قارونی و رکا قارونی بکید او مال خدای خو به سر سر خلکی موازن کرد او مال خدای فساد و خرابید عید بلاوات یہ های اربع عالمین دی مالیدات دچید قاعده و توافق کرد دچید جس کومار او وقات دچید وجه او جنوم ارتداتی کلون و گناح ها و خرابی ها کند. کنده چید بارد عارق تدا آفا کرده چید هر چید که خرابی تو فساد تدا بیده و گناح تدا بیده چید مال خوب و وهنده این صرف کد افا همو مالوا دبو بیت عذاب هکا توبه نکن و افا مالا دبیت دب سبب به هنده که افا پهیلاق بچن یوم یوحما علیها فی نار جهنم. طبعاً بيشترجع قيامته أفهموا لا هموده هتا صور كرنفال بها جباهم وجنوبهم وظهر وظهورهم يعني أنيتوا وبشيتوا همود بهنا صوتاً وبهنا عذابداً وده بيشنا هذا ما كنزتم لأنفسكم بشتافاً ومالهين جو بخو أهل قتي ونجو بخو خبي مازن كريم ونجو فساد وخرابي بيت عديدة بلاد كريم بدل في مالهنجو بخو بيكرين نجوا جهنم بخو بيكري أفش رب العالمين بل هنده أف قصة و أف دوما بيت عبرات هر كسكي مال هبيت هر رب العامل نعمته مالي جال كربيت نا بيت مالي ولا بكاتكو بيت السبب هنده خرابيه وفساد ناف خالكي بلا وقتو كبرخو ساساري خالكي في موازن كت بل مالي همه بنيت هاروكاري عبد في بكاتو ومشروعات باشو كمفاو بو ملاتي و جيويته لابن بو خلقي تشيكت هنگي اوه اف ماله مروف بيته سوابه هنده که رب هشت بمال بمال مروف و بمروف يزيده كد و بيته سوابه هنده ده بو ماله ده بخبه حشته و رازبين رب العالميني كري و اف نمونه رب العالميني اينا كنمونه پهشوه یا فرعوني بو فرعون دجمني خديب ودجمني موسى ايب عليه الصلاه والسلام بني اسرائيل ابو وقت ايمان انه انه كافر بي او طغيان وزلم وتكبر كلي قام عم يشليك الهلاك ابو وقارون اشهر القوميك ابو قوم موسى ايب عليه الصلاه والسلام وبني اسرائيل بس ويش وقته اف ماله وخسسر خلقي مازن كلي مخربت عديده بلا وكلي بلا بني اسرائيل يجبيت قام عم يوتي دشي لك قام عم يوتي ما هلاكبه و هر كس اكي ديش ابيت يعني عبراتب چنية عبراتب بنمولينية و عشيرتينية وبنوضانية عبراتب هندية يعني كيف عمل هيا و كي ايمان نوف هيا اكي هر كس اكي ايمان حق و راس ابيت و هر باش و يدرس ابيت اذا لغ الرب العالمين ايه قدره اجو حسكي بلا قري فرعونيش بيت حسكي بلا جناف فرعونيش اخو خوجنا فرعوني بوا آسيا. هم رب العالمين و نویب قرآن دعایی نی هی طبعا نویب یعنی به حسیاب قرآن دعایی و چیشیایی و مزجینشی ابوهایی که رب العالمین خانی که به چهکی به حشد بود چون کی چهابو چون و عملکرد صالح هابو و دجلبیدن ابو اوا فرعون عاون سر و هکا مرور که خرابش بید هکا خو باب ابراهيم بید علی صلی الله علیه و سلم دشت نفکیریدا دشت جهنم و حدیث ده ها تیروانیه که پیغان بس ها واسمشت رجا قیامت ده هاونه نف جه نمیده و نف آگری جه نمیده جبرهند اول ربراهیم و معف نمونانتی نیت همو گوه که چن ای که باش نیزی که تبید باش یاوی چه فایده تناکت هکتا ایمان نبی تو عمل صالح نبید و چن ای که خرابی شی نیزی که تبید هکتو مروو بی باش بید خراب یاوی بی چه تناکت خرابوي تأثير تنوكات هر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها هر عمل عمال صالح كات بخودكاتو وبأشي كبوية وهر كسي كبوية. فخسفنا به وبداره الأرض دي يد في آية وفي قصة اذا يا قاعد كي يكي معروف نصيحاتك تيجا معروف نصيحاتي بي قابل كات هاك معروفي قابل لك على السبابه هنديه جمال نصيحاتي قابل لك وبشتي ان روابط كبريه ديال ويب كات يعني وكاسي اا نصحت هذا هو حلال هذا هو آيات القرآن وحديثه بهم برده صلى الله عليه وسلم حرام هذا هو موكرة إذا كان لدينا كم جراش أو شور كربيت، لدينا كم؟ لدينا زودتر كم و لدينا شوره و غناحه و خرابه كم هذا هو سبب أكو مروي بيت؟ سبب أكو عذاب و مروي بيت أخوار الله لقب العالميني لأنه قاروني وقتاً قومي نصيحات كري و نصيحات قومي هو قبيل الله كري و هذا رابو كي كري؟ نه سيحار قومه هو قبل لكن بلكو پشت انگرابو چو پیش چا ووا او جارکادی او شولکه کروا و جوانیا خو و مال خو اینا پیش چا خلکی خو سرسر خلکی به مازن کروا اینا با همین یک خدمتچی لکر فخسف نبهی عفوا بهنی لیچی ابو معنای لتقیبه یعنی دی وشولاکی مباشتا متلکاب متعدید برخاره من نافعلی برخاره او دینی سنن ده که هر کس که هاتن نصیحت ومروي نصيحة قبل من وبيشتين جمل درك بريد قالواي كسيكر ونصيحة مروي كري ومروي راب وبيشت او دمروي أول شو الكربة ومروي خسارة خاركي بمعذن كر هر وقت كعذابك بومروي لا يا رب العالمين يا دينيا هر وقت يا والقارون فخسفنا به الأرض او مالوي خر عديد الله عليه درج جلکی که دریش بو و خوب جلکیا خو مازن کرد نافق خالکی دو ساسر خالکی این هم پیامبر بجیسال الله و سلام رب العالمینی آم رف عدیدا بر اخواره یه وش ایکیلوای کسی میاد جلکی که دریشی بر دبی جلکی بیه شرعی نبیه چون جلکی میره بسرمان پیامبر بجیسال الله و تی بیاد تو گوزکی بید نبید برگوزکی دبید اما هر کامروی برد برگوزکی دا اوم روی خو خالکیش مازن کرد و اوم روی اوه مروری دو بناح کرد، بناح مروری، اوه هنگی جلگ جلگ دماغ زن بید. یک مروری مخالفات سنت، آبی عبادی کسال الله و سلام که بودیم از جلگ نبید، جلک میری نبید، دا کداید. یا دوی مروری خوسرز سر خالقش بیماظن. که به هند پیامبر بجی سال الله و سلام رب العالمینی اف مرورت چیکرد؟ برخیار ناف عادی دا و هر هوتی عذاب دان، هر چی تا خار ناف عادی دا و به چونا خاره اف مرور بپتی جا و یک لوایب رتب و كام نصيحاتي واد جرين و هل كسيكي نصيحات ما کر هكا خوو تتو عملش بنا و نفس و و هو نفس و مروو و ريكنا تمرو و اما على الاقل چي بجي؟ بجي خود خير واتمر مسيد بجي وواتود بجي حقا اما اگا تنشي عمل بكي و تنشي الدنيا خلق و تك دي وكي ام غلق جارك ام نشينا نفسه خونه نشينا هواي نفسه خونه نشينا الدنيا يقول شيء وجوانية الدنيا اما نابت امر كبالية قال كسو كان نصيحات المات كان ونابت او نصيحات المات اكتران ام كلي بكين امر رابع سببك وكينا ريكك كوف دجمناتيا خالكي بكين وخساسة خالكي في نصيحاتي او المات يكتران اخبه معظم كين فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ر بعایمین في پشتما قارون ابخانی ویه ابمالی ویه همود عادی دبری آخاره. اداب زنان وقت ربعایمین قارم بری آخاره ابمالی ویج بری آخاره ن قارونی ن مالی وی چو چنی لالی ربعایمین چو قدر نی نه؟ چونکی ما و تی تو علی علم عندی. یعنی گویی ربعایمین وقت هر دام ربعایمین عالم زنان اسم روزاک باش مو اهل وین دملا و ربعایمین وین دامل. و ملوش نه جرا رویان وزیدروی مرووی دغید مرووی و اخفنت کرد ایک دیشتمرووی فلان چش توی بلکه ہم خودچ دکی دمروی ندروی مرووی دیشتمرامیش عبادت نوسه به ولیک ریا و ندات چونکی او اهل وهندنی اما او شرنیه قوانین هرڅه که خود دته مرووی منیا بو امتحان ابهندیا کده رب العالمین ما ام دچ کین برن بری و نعمتنا و خود دته مرووی کس نہ بو فما کان له من فئه یعنی من جماعه شو جماعاتنا بن ينصرونه من دون الله بشن قاروني تشرب كان خلاص كان الفيه عذوبه كش شيء عم ين تديرنوا فريدو كش شيء ارد وبو وربامي برخاره وعاد بيونيسيا و كش شيء اني اويت همك بتين لالي وكوجكوي ريد ما سم بومر ريد ما راح شيء يا بت همك بتين لالي بودنيى دنياي احمد جلتاداو تشير في ام ببرامبر مت خوشتو و واختنا ربامي كسه نشین و خلاص کن. و ما کان من المنتصرینه ویبخوش نشیا و خلاص کت. ویبخوش نشیا خلاص کت. نبماله و نبقوته و نشیا و خلاص کت. و هرچیو اختراع داره با خودش بویکیهات. نکشید و خلاص کت. و نآبخوش شد و خلاص کت. عذاب رب العالمینی. توی بالی اف عذاب بد میوفتش کت. میوفته و بیفته و میوفت جنح و الذين تمنوا مكانه بالامسي و الذين تمنوا و اومروف ابيد حسكري تمنوا يعني ابيد جوتي يا مثل ما اوتيا قارونو ابيد جوتي خزي ماشي و قاروني ماله و ربع قاروني قارون دي بني همر ویت امام ضعيف چگوتیه دنیات ویت ودنیاله لي وگله قه رن بيت و دي خوزي مشويي قاروني هبو و ميشويي قاروني بينه وا چگوتی وقت ديتي قارون مال و خاني و چو خاري ربا مي بره خايت عديده وا الذين تمنوا مكانه ياوي گتي خوزي ميشويي بوينه بالامسي دي هي چونكي او روجبري هينگ بوقتي قارون نافاده چوي جا امسي يان برينگ روجا كي يان كانگیا یام پتره، یام بری هنگی، دروجاب، سیارروجاب، چند رجابی هر بچنچه، بچنی امس. یا قولونه چبوتی وا، اول که دی خوزی مرا کی قارونی مال دنیا هب و، وامش هی قارونی بوده، وی الله اف افکلم تتا نف فلوعت عربی دا وی کان الله، یعنی عجیب بی با، عجیب گرتی با، هی مرغی بسرمان، وام عجیب گرتی بون، پس چه و؟ پیش من يا قدرات و حكمت رب العالمين. فاطر رب العالمين بما ديار بو كا خوده وقت مواليدت ايكي و صحتت ايكي و دسرات ايكي اڤان نشان چنينه نشانيت اندني كا خوده افمرو و خوشت به تو الرازيه. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. رب العالمين هندكا دبو بير فركات عبد خو حالو و دي خوشكه تو مالك زودي دته. و یقظیرو، اون هندکاش دو برتن کرد. نا دولمانتی و حال خوشی نشانه اندکا خدا و خوشت ونیل راضیه. ﷺ و رحمة الله وبركاته برکاته. و نفاقیری و برتنگی و عرب‌آمین وقت ماله هندکالی نشانه اندکا خدا کرب لیفت بن. لولا الله علینا، یعنی هکا منت باشی خدا نبوسرم. و خدا دعامت کبیر وقت مقدس بو. يا ليت لنا مثل ما أُتي قارون، ما قد بوخز مش ويا قارونها بوخدي أف مالده بومش هكرب عالمين نعمتك الجل مكرفنا داما. نخ... عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نخو هكذا بو ما أمجد ويا كي قارون يشلهن، دخ رابين وده زي دراويب كين لا خسف بينها. خدي دمش ليكاد، دمش بتأخلي بن عديدة ودمت ما بتأخلي نف عديدة ويا قارون بيريد نف عديدة. لولا ان منن الله علينا لخسف بنا يعني كان نعمته باشير رب العالمين نبو لو كان خد دعامش قبير كربودا خازامش قبير كربودا امش وقار وينو كت عديد تشي نخاله وكي انه لا يفلح الكافرون يعني طبعا بجما تنابني وعجب دتنابي تجاره مروه الكافر كافر نهن سر سرنا كبن من الدنيا ومن الاخره و هذا الدليل العام مفسر رحمه الله بيقول ايه جوتي كافر بو هذا الدليل ده كافر بو عشان بيقولك ان انه لا يفلح الكافرون يعني ع جايب قرتي با وحكمته شرع ذا رب العالمين وسنات رب العالمين هم جوه الدنيا دي اا ايه تشجروا مرويت كافر سرنا كبن ووجب هنديا حرف آن تشرب عالمین و حتی موجوده. دوم بهت دیار کنن چجور عرشت کی مدید مرف مغرور نبیت ابو آجت سرва. و آجت مرف بینی بچه و خو مغرور نه و به چه خو زمینی شو کی ویه بو. گله آجت تبدیلی وانیا ی جوان او ی تپش وعجایب گدیدی گله کلوه بلکی بی دسره بهندم رف بهیلا بچید. حتی حضرات دانه که نزانی درستی اول فایده بودنیا و آخرتا تا تا دان ده خازنکه. ونبيج أخوزي أي شوكي بمآل من شوكي بمالهب تلك الدار الآخرة ربعان بجد أو بحشت او ما داني رجع قيامته نجعلها ما بوكي داني حاضر كريا للذين لا يريدون علوا في الأرض ما بحشت بواكس داني أو التجرى خمازناك النفع عرديده للذين لا يريدون علوا في الأرض عليك السلام قاروني نيتكر ومازن كر عديلا وتقولتي ازب قدر من الله رب العالميني ومن جي اخويا هي لولا رب العالمين رب العالمين المرازيه او اسكوشت من الله واف مولاي دامن هو وانا رجعت الى ربي ان لي عنده لحسنى هذا اخفنا قالك كاسيت هو يعني قاروني مش هكا اخو ازب مش من رب العالمين يعني هو هكا برج من هربيرش تشي هاي من هربيريش باشيها يعني عندك أخو إيمان بيكي نبيت في رجع قيامته بس بجد هكا ما هكا رجع قيامته هبيت وهم بجي نبيت دمه چه هبيت؟ دمه شانسه هبيت وهم بجي ناب بحشته ده جرب العالمين بجد تلك الدار والآخرة بجد او جي آخرة وخاني آخرة كبحشته نجعلها مادانا يبكي الذين لا يريدون علوا في الأرض مابوها كسعدنا أبخو ما ظنكا عارضي ده يعنبار بجي الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال و ذرة من كبرين مش له مروف ناشتر بحشت ده انا خوهن دي كل اميريا كي كبر و خمازان كران دي مروفه ده بيت بي عمبار بجي صلى الله عليه وسلم اف مروف ناشتر بحشت ده ويا رجد مني يقولين ما بحشت يا بواكسو دان اي نا بخمازان ناك النفع عرديده ولا فسادا وبحشت بواكسو دان خرابيا فساد ناكا خرابي ناكا وقناحا هر نا عرديده چونك هر قناحا كتيتا كران ناك هم فساده هم خرابيه بحجب حج بوا كسايدانه هم فساد و خرابي بلا فنكن والعاقبه يعني دمائي كباش، سر كفتن للمتقين الدنيا و اخراته بوكي بوامروه متقي متقي شباب عمل صالح كات و رب العالمين كات و خلق جناح اشتبار يزيد هكا كفت الغنحه كده زي توبيب كات بدوام نب من جاء بالحسانة رب العالمين بجد هالك سكيبا شيبكات ووأختي كتافلا لي رب العالمين بكتاب إيمان بشتاف التوحيد بشتاف عمالة صالح بشتاف لي رب العالميني وكيف غنبر عليه مصلىت والسلام وكيف مروى صالح وكيف موسى عليه مصلىت والسلام فله خير منها رب عام بجد جل جل خير ترو باشتر أو عمالة امده أمدي أجريدينه وباشية دينبه يعني عملك كيم ويكلي أما أجرك ومواظن وخيرك ومواظن دينبه كسنا رجع قيامته و عندك من جاء بالحسنات يعني من جاء بلا إله إلا الله يعني هالكسك تشوف له رب العالمين أهلي كي أهل بيت؟ توحيد توحيده بيت و الشرك نكر بيت هذا حسنة همه ماصطة وهذا حسنة خلاص في خلاصك والدربازك همه خرابيه من جاء بالحسنات يعني هالكسك تشوف الله يا رب العالمين أهل لا إله إلى الله وأهل توحيد اشترك الناف قناح تودى نبو الناف كتابة تويدا نبو فله خير منها أم دي قلق خيرك وأجرك ومعظم دينا فيك بحشته ومن جاء بالسيئة هالكسك تشوف الله يا رب العالمين وقناح حبا وتوبناك فلا يجزى الذين عملوا السيئات رب العالمين بشتأم جزاء وامروا ابي غنحت كانو عمل خراب كان الا ما كانوا يعملون. بس الجزاء واقنح ودينوي ابي واكري همت زرملناكين هر جناحك ب 2 هيك هر جناحك ب 2 وتفسيره دو يتوجد جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون يعني ومن جاء بالشرك يعني هلکسا كيف لالي ربعاميني شرك لالي هبو وشرك ناف كتابه وغنى حتوى ده هبو فلا يجزى الذين عملوا السيئات ربعامجت ام جزائي واش نا دينوه وغنى حكري إلا ما كانوا عملونا جزاء شركوى دينوه وي بخوا اوهي لئي قتي وي شرك بخواه لئي قتي توحيد لنقرت وعبادة خود نكر اوش جزاء شركي اوكا خدا نوهي حتى حتى جهنم دا